قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والحديث رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم انفرد بها مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الحديث يقول العلماء هو أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قوائده وهذا الحديث هو ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة فكل عمل كل عمل يعمله الإنسان ولم يأذن به الله ورسوله فهو رد ومن عمل عملا لم يكن عليه أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد وسيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الثامن والعشرون والعشرين حديث العرباض بن سارية الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا ومن يعيش منكم بعدي فسيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور كما قال هنا من احدث في امرنا فهو رد في أمرنا ما ليس منه فهو رد هنا قال واياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه كان يقول أصدق الكلام أو أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من المحدثات ويحذر من البدع، ولهذا قال الشاعر المعروف وكل خير في اتباع من سلف وكل كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. هذا الحديث قال العلماء هذا الحديث. هو أصل في الرد في رد المحدثات وفي رد البدع سواء كانت في العقائد أو كانت في العبادات أو كانت في المعاملات فهذا الأصل أو هذا الحديث يبطل جميع البدع فما من بدعة ابتدعها الناس وما من محدثة أحدثها الناس في دين الله إلا ويبطلها هذا الحديث وغيره من الأحاديث هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم التي يقول الإمام النووي وكذلك الإمام ابن دقيق العيد وغيرهم من العلماء قالوا لا بد على كل مسلم أن يحفظ هذا الحديث وأن يفهم معناه لا أن تحفظ هذا الحديث وأن تفهم معنى هذا الحديث لأنه ميزان الأعمال الظاهرة كلها الأعمال كلها عبادات معاملات عقائد أقوال هذه كلها توزن ظاهرا كيف نحكم على الإنسان في ظاهره بهذا الحديث الأمور الباطنة لا يعلمها إلا الله والحكم فيها يكون إنما الأعمال بالنيات ويكون هذا يمقي أما نحن في الدنيا فبماذا نحكم بالظاهر ما هو الظاهر ما هو ميزان الظاهر هذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث من هنا استفاء شرطية وجوابها فهو رد من أحدث وكلمة أحدث هذه لها استعمالات في اللغة العربية ويختلف معناها بحسب السياق تقول مثلا حدث حادث أي أنه أمر غير, جديد غير قديم أمر جديد حدث ووقع بالسلامة. ويقال مثلا هذا حدث السن يعني صغير كما ورد في حديث قدثاء الأسنان يقال مثلا هذه حوادث المراد بها الجنايات السرقة القتل كذا حوادث السيارات يسمى أيضا حوادث كذلك الحوادث التي تقع في الأمكنة على اختلاف أزمنتها تجد في كتب التاريخ مثلا الحوادث التي كانت في سنة كذا المرض بالحوادث هنا الوقائع العظيمة فالحادثه هي الشيء الذي له أهمية كذلك يطلق الحدث على ما ينتقض به الوضوء كما قال عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا لكن هذه المعاني كلها ليست مرادا المراد هنا بالحدث هو ما لم يكن على وفق الشريعه وعلى وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقصود فاذا عمل الانسان شيئا لم يكن موافقا للشريعة لم يكن موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال إنه أحدث حدثا والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من يحدث ويبتدع في الدين فقال كما ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنه الذي يحدث في دين الله عز وجل أو الذي يدافع عن المحدث ويؤيح هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا الأمر هنا مفرد وجمعه أمور لأن أمر قد يجمع على أمور وقد يجمع على أوامر التي ضد النواهي المراد هنا من أمرنا الأمر هنا جمعه أمور يعني من شأننا من أحدث في أمرنا هذا في شأننا هذا الأمر كما هو معلوم الأمر إما أمر دنيوي وإما أمر ديني أمورنا كلها شؤوننا تدور بين الدين أو الدنيا هنا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا يعني نحن المسلمين في الأمور الدنيوية هل يمكن أن نقول أمرنا لا لأن هذا الأمر يكون لنا ويكون لغيرنا فالكفار أيضا يشتركون مع المسلمين في الأمور الدنيوية ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا أمرنا هنا ليس محصوظ بها الأمور الدنيوية أمور دنيوية مثل الصناعة والزراعة والطب والزواج والطلاق وغير ذلك هذه الأمور ليست من أمورنا هي أمورنا وأمور غيرنا أيضا كلنا نشترك فيها وإنما المراد في الحديث هذا من أحدث في أمرنا يعني في شأننا نحن فقط المسلمين في شأن المسلمين أي في ديننا من أحدث في ديننا فالامور الدنيويه لا دخل لها إذا رأيت شيئا محدثا في أمور الدنيا نقول هذا هل نقول إنه مردود لا مثلا اختلفت مثلا وسائل الاتصال وسائل النقل هذه اختلفت عما, كانت علي عما كان عليه النسوة السابق فهل نقول بأنها محدثة بمعنى أنها مردودة الجواب لا هذه لا تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا لأنه هنا هذا الأمر المحدث هو لنا ولغيرنا وإنما المقصود من أمرنا أي من أحدث في ديننا أو في شأن ديننا فقط أمور الدينية الأمور الدينية الشرعية ما ليس منه فهو رد لأن بعض الناس مع الأسف يرتكبون بعض البدع فإذا انكر عليهم المنكر تجدهم يعني لا يفرقون بين الأمر الديني والأمر الدنيوي أنت تنكر عليه بدعه ابتدعها في الدين أو قلد غيره في هذه البدعة يأتي يقول لك إذن ما دام انت تقول لهذا الشيء بدعه إذن سيارة بدعه وطائرة بدعه و... يا أخي نحن نتكلم عن أمور الدين لا عن أمور الدنيا لماذا هذا الخلط؟ لماذا هذا الخلط؟ الإنسان إذا تكلم لابد أن يتكلم بعلم أما أن يخلط يعني يحاول أن يناقش بطريقة لا علاقة لها بالمناقش العلمية يأتي ليناقش فيقولك مدام أنكم تحرمونها تقولون هذا الشيء بدعه معنى ذلك أن السيارة بدعه والطائره بدعه والهاتف بدعه لا هذه أمور دنيوية لا علاقة لها بالدين نحن نتكلم في الدين الدين هو الذي تدخله البدعه الدين هو الذي تدخله المحدثات وهذا الدين محصور لا يقبل الزيادة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والشيء الذي اكتمل لا يقبل الزيادة ابدا الكأس إذا اكتمل وامتلأ بالماء هل يقبل الزيادة؟ إذا زدت عليه قطرة سيفيض الشيء الكامل لا يقبل الزيادة ابدا دين الله عز وجل كامل لا يقبل الزيادة ومن زاد فيه فقد كذب الله عز وجل الذي قال اليوم اكملت لكم دينكم ولهذا قال الإمام مالك ما مشهور في مقولته المشهورة يقول إمام مالك رحمه الله وكان من أشد الناس حرصا على بقاء هذا الدين سليما من الحوادث والبدع كان يقول رحمه الله ورضي عنه كان يقول من زعم أو من قال أو من استحسن بدعة على عبارات مختلفة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يوم دينا لا يكون اليوم دينا فأتي أنت بعبادة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام تقول هذه عباده تقربك إلى الله هل أنت نبي يوحى إليك هذه العبادات إنما تؤخذ من الوحي فقط ليست أمور دنيوية يتصرف الناس فيها ويجتهدون فيها لا هذه لا تقبل الاجتهاد العبادات والعقائد هذه أمور لا بد أن تأخذ من الوحي فقط قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا يعني في ديننا أما أمور الدنيا فلا دخل لها في هذا الحديث لك أن تحدث في أمر الدنيا ما شئت اصنع ما شئت فهذا كله مباح وحلال وقد تؤجر عليه إذا كنت كانت نيتك صادقة فإنك تؤجر على هذه الأمور الدنيوية إذا عملتها بنية خالصة تريد أن تنفع المسلمين لك اجر عليها أما الأمور الدينية فلا لا يجوز لك أن تحدث شيئا في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وجاء هذه الرواية المشهورة الثابتة في الصحيح ما ليس منه يعني أحدث فيه شيئا هو ليس من الدين ليس من الإسلام وجاء في بعض الروايات خارج الصحيحين وخارج كتب السنة يقول فيها عليه الصلاة والسلام ما ليس فيه ما ليس منه ما ليس فيه وهذا الرواية أضيق من الرواية التي قبلها لانه هذا الرواية ما ليس فيه يلزم منها عدم الاكتفاء بالنصوص العامة في إثبات الفعل إنسان مثلا يجي يدخل المسجد عندنا الصعام دليل عام حديث عام صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ يعني على صلاة المنفرد كم بخمس مثل خمس حديث خمس وعشرين درجة في رواية سنة وعشرين الآن رجل يأتي إنسان يأتي المسجد يقول لك الآن نحن عندي حديث عندي دليل عام صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد تحيه المسجد نصليها جماعه تحيه المسجد هي صلاه فهي تدخل في حديث صلاه الرجل مع الجماعه افضل ماذا نقول له قل هذه بدعه صلاه تحيه المسجد في جماعه بدعه لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام هل فعلها هل عملها لم يعملها هل عملها الصحابه لم يعملوها وإنما صلوا الجماعة في الفريضة وفي صلاة التراويح فقط في رمضان الآن إذا أحدثت لنا هذه الجماعة في غير هذه المواضع نقول هذا أمر محدث في الدين هو يقول لك الآن عندي دليل صلاة الرجل مع الجماعة يقول له لا هذا دليل عام وهو لا يكفي نحتاج إلى دليل خاص بالمسألة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام جبنا أنت الآن حديث فيه أنه صلى بهم تحية المسجد جماعه وهذا لم يجد هذا الحديث حينئذ كل مسألة لابد لها من دليل يخصها الأدلة العامة لا تكفي مثلا الأدلة العامة مثلا يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمرنا أن نصلي وأن نسلم عن على النبي عليه الصلاة والسلام إنسان مثلا عطس يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أنا يجوز لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول هذا. كان إذا عطس يقول الحمد لله. كان إذا انتهى من الطعام يقول الحمد لله. ما يقول الحمد لله والسلام على رسوله. لماذا؟ لأنه هذا النص عليه وسلم هذا عام. بعد العطاس ولا بعد الاكل لا. هنا نقتدي بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا نسلم من البدع ولهذا قال في هذه الرواية ما ليس منه في الروايه الأخرى ما ليس فيه هذا الحديث مفهوم هذا الحديث أن من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول إنسان يعمل عمل عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقبول ولو جهله الناس مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعمل عملا ثم لما انتشر الجهل نسي الناس هذه السنه صارت سنه مهجوره وهي سنه لكنها مهجوره الناس تركوها فياتي رجل عالم فيحيي هذه السنه فماذا نقول هو عمل عملا عليه امرنا فهو مقبول وهذا أيضا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم هذا سن سنة حسنة ليس معناه أن ابتدع لا وإنما أحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن القصة وردت في الصدقة والصدقة مشروع الصدقة في أصلها مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء الفقراء جاءوا ودخلوا المسجد تلون وجهه غضب عليه الصلاة والسلام فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من تمره من شعيره فقام رجل وتصدق فتتابع الناس على الصدقة فهذا الرجل الأول الذي تصدق هذا هو الذي سن له هذه السنة في ذلك اليوم فقال عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامه وهذا فيه فضل عظيم لمن أحيى سنة النبي عليه الصلاة والسلام انت الآن تحيي سنة واحدة كل من سيعمل بهذه السنة تشاركه أنت في الأجر هو يموت وأنت تموت وما دام أن هذه السنة قائمة فأنت تشاركهم في الأجر ولهذا العلماء يشاركوننا في جميع الأعمال التي نعملها العلماء الذين ألفوا الكتب وبيّنوا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في طهارته في صيامه في صلاته في صدقته في معاملاته، فنحن إذا أخذنا بهذه السنن من الذي بلغنا اياها هؤلاء العلماء فهم سنوا لنا سنة حسنة ولذلك فهم يشاركوننا ايضا في هذا الأجل فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد فهو رد, رد بمعنى مردود هو بمعنى اسم المفعول رد بمعنى مثل سد بمعنى مسدود. فكل من عمل وأحدث في هذا الدين ما ليس منه عمله باطل هذا العمل الذي عمله باطل مردود لا يقبله الله عز وجل منه يأتي إنسان ويقول أنا لم أحدث أنا لم أحدث شيئا ولكنني أقلد غيري في هذا الشيء المحدث إنسان ابتدع بدعه أنا لم أبتدع وإنما جئت واتبعته وقلته في هذه البدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احدث أنا لم أحدث فهذا كيف نجيبه نجيبه بالرواية الثانية من عمل عملا حتى وإن لم تحدث أنت البدعة المهم أنك عملت بها من عمل عملا ليس عليه أمرنا أيضا فهو رد فهو باطل فكل من عمل عملا واتخذه عباده وقربا يرجو ثوابه عند الله كل عمل ترجو ثوابه عند الله سواء كان هذا العمل عمل جوارح بجوارحك أو بقلبك كالاعتقادات أو بلسانك كالاقوال ما دام أن انك يعني تتخذ, تتخذ شيئا من ذلك قربة وترجو منه الثواب عند الله ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل كل إنسان يأتي بقول أو بعقيدة أو بفعل أو بعمل وهذه يعني اتخذها دينا وهي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهي مردودة عليه كائنا من كان لان الوحي انقطع وهذه الامور لا تبخض الا من البعيد الآن عندنا هذه الأعمال التي قال فيها عليه الصلاه والسلام من عمل, عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذه الاعمال تنقسم الى قسمين القسم الاول عبادات والقسم الثاني معاملات عندنا العبادات وعندنا المعاملات الآن هذه العبادات العبادات هي التي يعملها الانسان ويتخذها قرب أي أنه يرجو أن يثاب عليها فكل ما يرجو الإنسان أن يثاب عليه فهو عبادة هذه عبادة الآن هذه العبادات العلماء يقولون العبادة أقول السلام عليكم. إذا كانت هذه العبادة خارجة عن رسم الشريعة وعن حكم الله ورسوله فهي باطلة وصاحبها وعاملها داخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله له شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا في حق المشرك لكن إذا وقع المسلم في ذلك فنقول يعني إذا اتخذ هواه شريعة أو اتخذ شيخه هو المشرع من دون الله فعمله كله باطل كمن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أو بقربة لم يجعلها الله ورسوله عبادة ولا قربة هي في الأصل ليست عبادة ولا قربة يأتي هو ويجعلها عبادة وينتظر الثواب منها مثلا بعض الناس يتعبد بالرقص تعرفونها تعرفونها اناس صوفيه هو الرقص بالنسبة اليه يقربه الى الله ويرقص وي يعني يظن بانه يتقرب إلى الله بهذا الفعل يتقربون الى الله بالرقص بسماع الملاهي بالغناء الشيعة يتقربون إلى الله بتعذيب أنفسهم يضرب نفسه في العصييات ويظن بأن هذا يقربه إلى الله وأنه يؤجر على هذا الفعل ويثاب على هذا هل هذه عبادة؟ ننظر في سرطة النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في القرآن والسنة هل ورد في العبادات الراقص والغناء وسماع الملاهي وضرب النفس هل هذا من الدين؟ هذا ليس عبادة فمن اتخذه عبادة فعمله هذا يضرب به وجهه السلام آه. هذا لا يقبل عمله باطل وهو داخل من باب أولى في قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذه إذا اتخذها عبادة فهي باطلة فهذا الذي يتقرب إلى الله بشيء هو ليس عبادة في الدين لكنه هو مع نفسه اتخذه عبادة يقول كان هذه اعتبرها عبادة كذلك يرد هذا أيضا عند بعض الطوائف عندهم مثلا اذكار هم يعتقدون بأن هذه الأذكار المحدثة والمبتدعه تقربهم إلى الله بعض الناس عندهم مثلا صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من قراءه القرآن عندهم دعاء ركيك يتخذون هذا الدعاء يقولون هذا الدعاء أفضل من القرآن عندما تقرأ هذا الدعاء خير من أن تقرأ القرآن الكريم هذا أيضا طائفة معروفة عندنا في جنوبنا موجودة هذه الطائفة يفضلون صلاة الفاتح على كتاب الله عز وجل فهذه اتخذها دينا وقربة وهي في الأصل شيء مبتدع فنقول هذا باطل مردود لا يقبله الله عز وجل كذلك من تقرب إلى الله عز وجل بما نهى عنه الشارع بخصوصه إنسان يتخذ عبادة هي عبادة في الشرع هي عبادة في الدين لكن الله تعالى نهى عنها في ذلك الوقت أو نهى عنها بخصوصها مثلا صيام يوم العيد الصوم عبادة يؤجر عليه العمر لكن الله تعالى نهانا عن الصيام في يوم العيد إنسان إذا صام يوم العيد ماذا نقول الصوم باطل الصوم باطل وهو آثم حيث. كذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أوقات النهي صلاة النافله التي ليس لها سبب الآن إنسان يقوم ويصلي نقول صلاتك هذه باطلة صلي ما شئت كلها باطلة مع الإثم لماذا؟ لأن الله تعالى نها هي عبادة لكنه نهى عنها في هذا الوقت لحكمة أنت تجهلها أنت تعرف بعض الحكم أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرر بين قرني الشيطان لكن ثم حكم لا يعلمها إلا الله فما دام أنه نهاك عن هذه العبادة في هذا الوقت فإذا قمت بها في ذلك الوقت كانت هذه العبادة باطلة لا يقبلها الله هذا فيما يتعلق بالعبادة التي تخالف الشريعة وتخرج عن حكم الله ورسوله. وهذه لا إشكال فيها. الناس كلهم متفقون على هذه أن هذه العبادة مثل شيء إنسان يتخذ شيء من العبادات أو شيء من الحركات يتخذها عبادة. فلا شك أن هذا باطل. ومردود وكل الناس ينكرون عليه إنسان يجي يقول لك أنا أتقرب إلى الله بالغماء إنسان يجي يقول لك أنا أتقرب إلى الله بشرب الخمر بشرب الخمر وأتقرب إلى الله هذا لا شك أنه أن كل الناس ينكرون عليه هذا وهو عمل الباطل لكن يأتي القسم الآخر الذي ربما يكون فيه اشتباه وهو ما كان لم ما ليس خارجا عن رسم الشريعة بالكليه فيكون مشروعا في أصله ومشروعا في أصله ولكن العامل الذي المتعبد إما أن يزيد فيه بما ليس بمشروع وإما أن يخل بالمشروع وإما أن يبدل ما أمر به في العبادة بما هو منهي عنه هذه ثلاثه احوال الحاله الاولى انسان ياتي الى عباده هي مشروع لكنه يزيد فيها ما ليس بمشروع هنا ايضا نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذه الزياده مردوده لكن هل العباده كلها تبطل هنا ينظر اذا كان يعني احيانا تبطل واحيانا لا تبطل مثلا الانسان صلى صلاه المغرب اربعا يعني زاد ركعه في صلاه المغرب عمدا ومتعمد هذه الزياده هي اصل الصلاه مشروعه وهو زاد شيئا في العباده وهذه الزياده غير مشروعه هنا نقول الصلاه كلها باطله الصلاه كلها باطله ليس الركعه فقط هي الباطله بل الصلاه كلها لكن أحيانا لا تبطل العبادات مثل الطهار، إنسان يتوضا أربع مرات أربع مرات لكل عضو نحن نعلم أن السنة أن لا يزيد على الثلاث كل عضو في الوضوء ترسله ثلاث مرات فقط لا تزيد على ثلاث هذا جاء وتوضا أربع مرات أربع مرات هذا ماذا نقول هذه زيادة وهذه الزيادة مردوده لا يقبل الله عز وجل لكن الوضوء صحيح الوضوء صحيح فهذه الزيادة لكنها لا تؤدي إلى بطلان أصل العمل احيانا لا تكون زيادة ولكنه يخل بالمشروع لا يأتي به بتمامه الآن إذا العامل أخلى بالعبادة وبما هو مشروع إذا كان هذا الخلل يرجع إلى جزء العبادة شرطها هنا نقول في العباده كلها باطله انسان مثلا الصلاه صلى واخل بالركوع واخل بالسجود واخل بالطمانينه هل هذا نقول انه صلى كما صلى النبي عليه الصلاه والسلام لا اذن هو عمل عملا ليس عليه امرنا فهل هو رد نقول نعم هو رد باطل لماذا لانه اخل بالاركان اخل بالاركان أو بالشروط يعني بالطهارة مثلا اخل بالطهارة. نقول هنا هذه الصلاة لا تصح لكنه إذا اخل بشيء ليس جزءا في الصلاة كصلاة الجماعة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الجماعة فمن صلى فردا فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا لكن نقول ليس بمردود هنا لأن هذه صلاة الجماعة ليست جزءا من الصلاة ليست شرطا في الصلاة فالصلاة صحيحة لكن ناقصها مقارنة مع من صلاها في جماعة كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة يعني المجهة الثالث هو إنسان يأتي بالعبادة لكنه يبدل شيء أمر به بعض ما أمر به في العبادة ويأتي بما هو منهي عنه مثال الله سبحانه وتعالى أمرك بعبادة وهي الصلاة مثلا الصلاة أمرك بعبادة وهي الطهارة والوضوء أنت تأتي بهذه العبادة لكن ليس على الوجه الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنت توضأت لكنك وقعت في النهي توضات بماء مسروق صليت في مكان مقصور صليت بثوب محرم مسروق ولا ثوب حرير منها. الان ما الحكم انت الان بين امرين انت ذبحت مثلا الشات بسكين مغصوبة سرقتها من شخص ثم ذبحت بها شات الأضحية الان ماذا نقول هذا هو ادى العباده لكنه لم يؤديها كما امر لأنه أدى هذه العبادة وأدخل فيها ما حرمه الله عليه هو يصلي في أرض انسان يغتصب الأرض ولا يسرق قطعة من الأرض يزور الوثائق وتملي هذه القطعة من الأرض ملكا له عن طريق التزوير الآن هل يجوز له الصلاة فيها هل الصلاه فيها صحيحة مئة بالمئة لا نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا أنت الآن صليت هل كان يصلي في الأراضي المغصوبه هل كان يصلي في الأماكن المسروقه لا كان يصلي في الأماكن التي هي مباحة كان يصلي في الثياب المباح كان يتوبأ بالماء المباح أما أنك تذهب وتغتصب هذه الأرض ولا تسرق هذا الثوب تستر به عورتك وتصلي ولا تسرق شيء يعني من الماء نحو ذلك فهنا نقول أنت الآن قمت بعبادة وفي المقابل وقعت في المحرم في المنهية عنه فهذه العلماء والفقهاء هذه المسألة يعني اختلفوا فيها منهم من قال العبادة باطل من اصله لأنه الآن هذا عمل عملا ليس عليه امر توضع بماء محرم فالوضوء باطل لكن جمهور الفقهاء قالوا لا قالوا العمل محرم لكن الصلاة أو الطهارة تبرأ بها الذمه مع ثبوت الإثم هو آثم لكن صلاتهم صحيحة وهذا يرجع إلى قاعد أثمه قاعدة مهمة عند العلماء اختلفوا فيها وهي هل النهي عن الشيء يقتضي فساد النهي عنه أم لا طبعا هذه قاعدة في أصول فخ قاعدة واسعة وتحتها أحكام كثيرة تنبني على هذه القاعدة والصحيح في هذه المسألة هو أن النهي عن الشيء إذا جاء النهي في القرآن أو السنة عن شيء إذا كان هذا النهي يختص بالعبادة فحينئذ يبطلها وإذا كان لا يختص بالعبادة لا يطلع مثال النهي الذي يختص بالعبادة مثلا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بالنسبة للمحدث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا هذه الطهارة هي جزء من الصلاة هي شرط في الصلاة الآن النهي هنا توجه لمعنى في العبادة وهي الطهارة لأن الطهارة لمن تكون لما تكون الطهاره للصلاه للعباده فقط بخلاف الغصب نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الغصب لكن هل هذا غصب الارض من اجل ان يصلي فيها لا هو غصبها لامور اخرى غصبها ليسكنها او ليزرعها او ليبيعها هو الغصب منهي عنه مطلقا النبي عليه الصلاه والسلام ما نهى عن الصلاه في الارض المعصومه لا ما نهى عن الصلاه في الثوب المسروق نهى عن السرقه تسرق ولا تصلي في هذا الثور فالنهي هنا عام ليس مختصا بالعبادة فحينئذ الراجح انه الانسان إذا كان في هذه الحالة نقول الصلاة أو العبادة صحيحة مع الإثم وآثم هذا فيما يتعلق بالقسم الأول الذي هو العبادات واضحه شويه ولا أبين شوية يعني كان أمر شوية أربع. المسائل أظن أنها اشكلت ربنا نعم القسم الثاني اللي هو المعاملات بعض الناس ربما يقول لك المعاملات تعرف القاعده الأصل في العبادات التوقف أنت لا تقوم بأي عبادة إلا إذا كان عندك دليل من القرآن ولا من السنة الانسان يأتي الآن ويقول لك أنا جئتكم بعبادة من عندي هاي عباده جديدة تقربوا بها إلى الله ماذا نقول له هات الدليل جي الدليل. إما من القرآن ولا من السنة يقول لك أنا أعجبتني هذه العبادة ولا رأيتها في المنام كما بعض الطوائف يقول لك نمت نمت النبي عليه الصلاة والسلام قام لي هذه هذه عبادة تقربك إلى الله يقول لك خلاص هل نقبل منه؟ لا نقبل إحنا العبادة لا تكون إلا من القرآن والسنة لا نزيد على القرآن والسنة لأنه لو فتحنا باب الزيادة لا ننتهي يعني في كل أسبوع واحد يجيبنا عبادة كل يوم عبادة جديدة يقول لي عندنا آلاف العبادات وهذا يفرض عليك هذه العبادة وهذا يفرض... الله عز وجل فرض عليك خمس صلوات يجيك الإنسان يقول لك لا ماشي خمس صلوات خمس صلوات هذه فرضها الله في القرآن ونزيد نفرض عليك صلاتين وبعد سنة وجي عالم جديد آخر يقول لك نفرض عليكم صلاتين وهكذا كما حدث لأهل الكتاب صاموا كان الصوم مفروض عليهم شهرا فأحد ملوكهم مرض فالقساوس قالوا إذا نوشوفي الملك لفرضنا على الناس عشرة أيام صوم. فأشفى الله أشفى الله عز وجل ذلك الملك شوفيا من أدائه؟ فالقساوس فرضوا أمرا أمر مثلا شهر رمضان قبل رمضان بعشر أيام يبدأ الصوم فرض واللي يفطر يعاقب بعدها جاء ملك آخر فأيضا أصابه مرض فنذروا لأن شوفيا الملك لنزيدنا عشرة أيام فزادوا عشر أيام ولم يصوم خمسين يوم مفروضة على الناس هذه لما يتدخل الإنسان في العبادة يتدخل الإنسان ويجعل نفسه في منصب التشريع وأنه بمنزلة الخالق سبحانه وتعالى ينافس الخالق في التشريع يقول لا هذا نزيد عشر أيام زادوا فوصل عدد أيام صومهم كم؟ خمسون يوما فعجزوا عنها بأن الصوم كان يتبدل أحيانا في الشتاء أحيانا في الربيع أحيانا في الصيف قالوا ننقلها إلى فصل الشتاء فقط يعني صرفوا كما يحبوا في العباده القساوي صار زادوا للناس ثقلوا على الناس زادوا لهم عشرين يوم بعدها حاولوا يخفوا على الناس اتخذوا أنفسهم اربابا من دون الله قال لك نقلوها من الصيف من جعلوهاش بالأشهر القمرية نحسبوها بالأشهر الشمسية حتى لا تتغير فجعلوها في فصل الشتاء هم لم يبطلوا بدعتهم عشرين يوم لم يبطلوها لا وإنما زادوا بدعة أخرى وأنهم نقلوا هذا الحساب من القمري إلى الشمسي قالوهم كل الناس الصوموا في الشهر مثلا هذا الأشهر التي تقصر فيها الأيام صوم هذا العدد الذي هو خمسون يوما، فهل لو فتحنا الباب ماذا يحدث؟ كل إنسان يستحسن بدعة ويستحسن شيئا يفرضه علينا حينئذ اليوم كله 24 وعشرين ساعة تفكش العبادات، لكن الله عز وجل من رحمته أنه فرض علينا عبادات وجعل عبادات أخرى مستحبة لكنها محصورة. كلها مصر الآن هذه العبادات الأصل فيها التوقف أو التوقيف أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة المعاملات كلها مباحة إلا انتبه هنا هذه ملاحظة مهمة إلا ما قيده الشارع بشرط أو نهى عنها هناك عقود نهى الشارع عنها هناك قيود قيدها الشارع بشروط معينة هنا هذه الشروط وهذه القيود لا بد أن تأخذ وأن تكون معتبرة فنقول الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء مقيدا أو بشروط في القرآن او الصفر. الآن هذه المعاملات العلماء أيضا يقسمونها إلى قسمين يقول أولا القسم الأول معاملات فيها تغيير للأوضاع الشرعية قالوا وهذه مردودة وباطلة معاملات فيها تغيير ومخالفة للأوضاع الشرعية مثلا يأتي إنسان ويقول نجعل حد الزنا مثلا نجعله عقوبة مالية ويجي آخر يقول لك نجعل عقوبة السارق حد السرقه عقوبة مالية نعقبه بالمال يدفع مبلغ من المال وهذه العقوبة نقول هذا, هذا الشيء محدث في المعاملات هذه معاملة ليست عبادة لكنه فيه تغيير للأوضاع الشرعية هذا لا يعرف الشريعة لا يعرف الإسلام أن نغير هذا الحد بعقوبة مالية حينئذ نقول فهو رد هذا عمل وأحد عملا ليس عليه شريعتنا فهو مردود إذا كان فيه تغيير للأوضاع الشرعية أما إذا لم يكن فيه تغييرا للأوضاع الشرعية لا يخالف الشريعة لكن الله تعالى نهى عنه من هي عنه شيء معاملة مثلا الربا معاملة مثل البيع حلال لكن الربا حرمه الله عز وجل في القرآن الكريم فهذا الربا معاملة محرمة فهل هذا العقد نقول بأنه صحيح أم باطل إذا تعاقد اثنان فيما بينهما رجل مثلا أقرضك مبلغا من المال وقال لك على سنة ترد هذا المال إذا عجزت عن التسديد تبدأ الزيادة تبدأ الفوائد بعد سنة تدفع عن كل, مثلاً عن كل سنة أو عن كل شهر كذا وكذا نسبة معينة تدفعها من الفوائد هذا عقد ربوي الآن هذا العقد هل هو صحيح؟ نقول هذا العقد باطل والمال هنا ما تتملك هذا المال, المال العقد لا ينعقد أصلاً باطل ولا بد من فسخ العقد. لماذا هذا أيضا المسألة التي هي المعاملات المنهية عنها؟ الآن إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه المعاملات لحقه تعالى لحقه تعالى نقول هذه المعاملة باطلة مثل الربا الربا. حتى ولو تراض المتعاقدان حتى لو وقع التراضي بين المتعاقدين فالعقد باطل ندخل لشنا الآن أنا رضيت بأن أدفع هذا الزيادة وهو راضي لا هذا الرضا لا يكفي لأن الله عز وجل حرم حرم الربا لحقه تعالى لا لحقوق العباد لحقه تعالى فالربا بيع الخمر بيع الحمزير بيع الاصنام بيع الكلاب هذا كله البيع المحرمه عموما كل بيع حرمه الله في القرآن حرمه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا البيع لا ينعقد البيع مثلا أثناء النداء يوم الجمعة إنسان المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة وهو هو يتعامل ويبيع ويشتري نقول هذا العقد وهذا المعاملة باطله أنت مثلا في الأذان الثاني ذهبت إلى صاحب محل واشتريت منه كتاب الأذان يؤذن وأنتها تتعاقدان الآن هذا العقد باطل الواجب عليك أن ترد الكتاب لك هذا المال لأنه هو صار لا يملك هذا المال وأنت لا تملك الكتاب لأنه عقد باطل هذا عقد منهي عنه والنهي لحق الله عز وجل فيكون باطلاً وهكذا في البيوع المنهي لكن إذا كان النهي لا لحق الله وإنما هو لحق شخص معين فحينئذ هذا يتوقف على رضا هذا الشخص مثلا المراه المراه الثيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تزويجها بغير إذنها انسان مثلا عنده ابنته ثيب مطلقة مثلا وجاء الرجل لخطبتها فالآن لا يجوز له أن يزوجها إلا إذا استأذم منها هل تقبل أم لا تقبل؟ فالآن إذا زوجها بغير إذنها هذا عمل عملاً ليس عليه أمرنا لا يجوز له أن يزوجها هو عمل عملاً ليس عليه أمرنا نقول هو رد، لكن ليس بإطلاق كما هو في المعاملات الربوية والبيوع نحو نقول هو رده رد هذا عمل أصل فيه أنه باطل لكن يتوقف على رضا هذا المعين إن قبلت هذه المرأة صار هذا العقد صحيحا فإن طلبت الفسخ فسخ العقد هذا الأمر يرجع إليها يعني إلى صاحب الحق إلى هذا المعين لأن هذا العمل هذه المعاملة تتعلق بحق آدمي معين. فحينئذ الحكم عليها بالصحة والفساد يرجع إلى رضا هذا الآدمي أو عدم رضاه. إذا رضي صح العقد إذا لم يرضى كان العقد باطلا. وهكذا مثلا بيع المضطر هذا منهي عنه. إنسان مضطر لشراء هذه السلعه إنسان ليس عنده خيار. الآن هو مضطر لان يشتري هذه السلام فيأتي يذهب إلى تاجر جشع ويفهم بأن هذا الإنسان مضطر فماذا يفعل؟ يرفع في السعر يرفع في سعر هذه المضاعة فيشتريها وهو مضطر إليها ولا يريد شرعها لكن ضرورة دفعته إلى ذلك العلماء قالوا هذا العقد الأصل فيه أنه باطي إلا إذا رضي به هذا اللاء المضطر إذا رضي بالبيع يلزم البيع لكنه لو طلب الفسخ لو طلب فسخ العقد لنفسخ فسخ العقد لماذا؟ لأنه هذا منهي عنه بيع المضطر منهي عنه وهو يرجع لحق آدمي معين هذا باختصار فيما يتعلق بمن عمل عملا ليس عليه أمونا فهو أمونا الآن عودوا نرجع إلى البداع طبعا وهذا هو الدرس على الطبيعيين الآن يعني ما تقدم هي مقدمات الآن رح ندخل في البدعة وان كان لا أريد أن نوسع فيها لماذا؟ لأنها سيأتي معنا في حديث العرباد بن سارية حديث 28 حينئذ إن شاء الله سنوسع في باب البدعة الآن نذكر مقدمة فقط البدعة المحدثة يقول عليه الصلاه والسلام كل محدثه بدعه المحدثه كل ما احدثه الناس في الدين فهو بدعه يسمى بدعه البدعه البدع ايضا لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي البدعه في اللغه هي كل شيء اخترع على غير مثال سابق والله عز وجل من اسمائه أو وصف نفسه في القران بانه بديع السماوات والارض اي هو الذي اخترع وابتدع السماوات والارض ولم يسبق, ولم يسبق لغيره ان فعل هذا ولهذا كذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل ما معنى هذا يعني لست اول رسول الى اهل الارض بل سبقني الى ذلك الرسل فالبدعه هي الشيء الذي يبتدعه الناس ويحدثونه هذا في اللغه وحينئذ في المعنى اللغوي البدعه لا تذم قد تذم وقد لا تذم اذا كانت حسنه لا تذم اذا كانت سيئه تذم مثلا هذه الامور التي نراها في دنيوية لم تكن في السابق يمكن ان نسميها بدعه دنيويه هل هي مذمومه لا ليست مذمومه المذموم هي البدعة الدينية البدعة الدنيوية لا تذم، كما تقدم الأمر الدنيوي لا يذم. المذموم هو البدعة في الدين أما البدعة في الدنيا فهذا يرجع إلى تصرفات الناس وإلى أعمالهم في الصناعة والزراعة والبناء وغير ذلك هذا يرجع إلى مصالحهم ما يتحقق به مصلحتهم أما البدعة في الدين فهذه هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار كل بدعة ضلالة هذا البدع. أنت الآن تصور بدعة هي عمل فقط لا البدعة قد تكون اعتقادا كبدعة الخوارج وبدعة المعتزلة والمرجئة والرافضة الشيعة هؤلاء قالوا بكلام فيه كلامهم ومقالاتهم مقالات بدعيه لم يأتي في كلام النبي عليه الصلاه والسلام مثلها ياتي ويقول لك فلان الصحابه الشيعة يقولون عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انهم كفروا بعد ايمانهم سبحان الله يصفون أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هذا القول بدعه كذلك يأتي الخوارج ويقولون نعم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كفروا وارتدوا مع أن التاريخ يكذبهم والواقع يكذبهم وإنما أرادوا أن يبطنوا الشريعة لأننا إذا قلنا بأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا ما معنى هذا ليبقى أننا لا قرآن لا حديث لأن من الذي لنا القرآن والحديث الصحاب إذا هذا هدمت كل الصحابة ماذا بقي؟ لا شيء هذا اولا ثانيا أنت الذي تقول بهذا القول أنت تطعن في النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصاحب هؤلاء أنت ايضا تطعن في الرب سبحانه وتعالى هل الله عز وجل كان يعلم نحن فقط الرب فقط وإلا نحن كلنا مجتمعون على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الطبقة العليا وهم أعلى الطبقات أفضل من أصحاب موسى عليه السلام وأفضل من أصحاب عيسى عليه السلام. أفضل من النقباء ومن الحواريين هم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء والرسل لكن باب المناقشة فقط مع هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإنهم قنوات في التلفزيون. قنوات يطعنون فيها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نحن نسألهم هل الله سبحانه وتعالى كان يعلم بأن هؤلاء الصحابة سينقلبون أم لا إذا قالوا كان يعلم معنى هذا أن الله تعالى خان الخلق يعلم بأنهم سينقلبون ومع ذلك أمرنا أن نقتدي بهم وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن قالوا لا يعلم حين إذن قد نسبوا الله إلى الجهل وهذا كفر. يعني ينزمهم هذه المقالات سواء كانت عقيدة في القلب أو كانت نطقا بالنسان أو عمل بالجوارح إذا كانت مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه بدعة وكل بدعة ضلالة الآن هذه البدعة ما هو تعريفها حتى يعني النقاط ما هو تعريف البدعة هناك تعاريف كثيرة ابن رجب له تعريف وابن تيمية ذكر تعريفا والشمال له تعريف وأفضل التعريف أو أقول أشهر التعاريف تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الاعتصام لأن العلماء ألفوا في مسألة البدع ألفوا كتبا كثيرة المتقدمون من العلماء ألفوا كتبا كثيرة في بيان البدع والرد على المبتدعه ليحافظوا على سلامة هذا الدين حتى يحافظوا على السنن حتى لا يدخل في الإسلام ما ليس منه ألفوا هذه الكتب الإمام الشاطبي رحمه الله يقول في تعريفه للبدعه يقول هي طريقة في الدين مخترع. السلام. تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى على تعرف هي طريقة مخترعة في الدين طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية بمعنى تضاهي الطريقة الشرعية كيف هنا يعني تماثل وتشابه الطريقة الشرعية التي جاءت في القرآن والسنه ويقصد بالسلوك عليها على طريق المبالغة في التعبد لله تعالى هذه البدعة طبعا تعريف البدع تجدونه في كتاب الاعتصام كتاب الاعتصام في مجلدين للإمام الشاطبي تجدون الشرح الآن أنا لا أشرح هذا التعريف لأنه سنخرج عن ربما لو شرحنا التعريف سنتوسع كثيرا وإنما أذكر ثلاث قيود مهمة في هذا التعريف الكرة بعد الأذن إن شاء الله نرجع إلى هذا التعريف وهذا التعريف يعني بالنسبة لمن يحفظ المتن لابد أن تحفظوا هذه التعريف تحفظ يعني وتفهم الآن هذا التعريف تعريف هذا البدعة الذي يهمنا دون يعني ندخل في التفاصيل وفي الشرح. الذي يهمنا في هذا التعريف أنه الإمام الشاطبي رحمه الله قيده بثلاثة قيود القيد الأول قال هو طريقة والقيد الثاني قال مخترعة والقيد الثالث قال تضاهي الشرعيه هذا اللي يهمنا في تعريفه هذا ما يهمنا في التعريف ثلاثة قيود مهمة في تعريف البدعه القيد الأول أنها طريقه ما معنى طريقه أي أنه ملتزم بها أي أن الذي يفعلها يلتزم بها فإن كان لا يلتزم بها فهذه لا يقال عنه إنه مبتدع قد تكون هي بدعه لكن لا نقول إنه مبتدع وهذا هو ضابط الفرق بين المبتدع وبين المخالف للسنه إنسان يفعل فعل نقول هذا مخالف للسنة فإن أصر عليه والتزم به واتخذه طريقه نقول هنا مبتدع لكن ما دام أنه مثلا أخطأ في العقيدة خطا واحدا أو خطأين أو ثلاثة أخطاء ولم يلتزم بها نقول لا نقول مبتدع هذا نقول خالف السنة كذلك من عمل عملا مخالفا للسنه لا نقول إنه ابتدع نقول هذا خالف السنة فإذا اتخذ هذه المخالفة طريقة يلتزم بها ويتقيد بها حينئذ نقول هذا هنا صار مبتدع لم يخالف السنة فقط بل ابتدع فينبغي هذا ضابط مهم يعني نبه عليه ابن تيمية رحمه الله ضابط الالتزام، ولهذا قال طريقة لأن الطريقة ما هي الطريقة مغفوظة من الطروق وطروق الشيء هو الذي يطرقه الناس يعني ويتكرر يعني هذا الطريق لماذا نقول هذه الطريق لأن الناس يطرقونها يعني يمرون عليها في كل مرة يترددون عليها فسميت طريقة أو طريقة لأن الناس يطرقونها ليلا ونهارا كذلك هذه البدعة لا تسمى بدعة إلا إذا كان الإنسان يلتزم بها إذا لم يلتزم بها لا نقول إنه ابتدع وانه مبتدع لا هذا القيد الأول يعني حتى الإنسان لا يخطئ مش تشوف إنسان خالف السنة مباشرة تروح له تقول مبتدع لا هذا خطأ قد يكون الرجل خالف السنة في هذا المؤمن نقول خالف السنة لكن لا نقول بأنه ابتدع لأن كلمة الابتداع هذه أخطر, أخطر من المعصية تعلم بأن البدعة أشد من المعصية العلماء يقولون البدعة أخطر من الكبائر لأن الكبيرة يتوب صاحبها منها أما البدعة فلا يتوب منها لأنه اتخذها دينا هذا الإنسان مثلا الشيعي في يوم عاشوراء يضرب نفسه بالسلاسل وبالحديد وبالصيوف هو عباده بالنسبة إليه كيف يتوب منها يتوب منها لا شارب الخمر يتوب هو عاصي يعترف بأنه عاصي الزاني أيضا عاصي يعترف بذلك القاتل أيضا يعترف بأنه ارتكب جريمة لكن هذا الذي الشيعي الذي يضرب نفسه بالسلاسل والسيوف هو يعتقد بأن هذه تقربه إلى الله إذا قتل توب يقول كان في عبادة كيف أتوب هذا الخطر خطر البدع يكمن هنا أن المبتدع يظن بأنه إذا فعل هذه البدعه فإنها تقربه إلى الله ولهذا الخوارج لما قتلوا الصحابة خوارج قتلوا عثمان رضي الله عنه من الذي قتله؟ الخوارج قتلوه قتلوه وهو يقرأ القرآن صائم يقرأ القرآن وكان رضي الله عنه مشهودا له بالجنة وهو من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي منه وأخبر بأن الملائكة تستحي منه وهو من الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه من الذي قتله المبتدع الخوارج مبتدع ابتدعوا تكفير الناس وكفروا الصحابة وقالوا لعثمان رضي الله عنه كفروه سبحان الله الذي شهد له القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه قد رضي الله عنه عن الذي يباين نعم عن مؤ... نعم كان تحت الشجرة وعثمان رضي الله عنه كان غائبا لكن النبي عليه الصلاة والسلام بايع عوضا عنه فهذا من أهل الجنة يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزه عثمان من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرها عثمان وهكذا فعثمان رضي الله عنه هؤلاء المبتدعه كفروه ثم استحلوا دمه ثم دخلوا إلى بيته وهو صائم يقرأ القرآن فقتلوه ولم يدافع عن نفسه قتلوه عند المغرب فهذا سبب في ذلك ما هو؟ طبعا لما قاتلوا الخليفه خليفة المسلمين منذ ذلك العصر ظهرت الفتنه في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا رفع السيف عن المسلمين فلم يوضع إلى يومنا هذا لأنهم الذين أحدثوا هذه الفتن وهذه البدعه ولهذا في البدعة أشد على أحب إلى إبليس من المعصيه كما قال سفيان الثوري احب ان من للماسيه لان الماسيه يتاب منها اما البدعه فلا يتاب منها. هؤلاء الخوارج كيف بدات بدعتهم صور الان كيف بدات بدعه الخوارج كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابه كان في مجلس فجاءه في المسجد جاءه ابو موسى الاشعر فقال يا ابا عبد الرحمن لقد رايت انفا في المسجد شيئا أنكرته وما رأيت إلا الخير وانظر الآن رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا الخير فقال ماذا رأيت قال رأيت, قال رأيت قوما في المجلس جالسون وبين ايديهم حصى فواحد منهم يقول سبحوا الله مئة ويبدأوا يعدوا بالحصى مئة كبروا الله مئة عباده تسبيح يحسب بالحصاد في المسجد فجاء عبد الله بن مسعود ودخل عليهم وبعد ان تلثم دخل عليهم فماذا قال قال ما اسرع هلكتكم ما اسرع هلكتكم يا امه محمد هذا نبيكم انيته لم تكسر بعد يعني الاناء الذي كان يشرب فيه لازال يعني لم يكسر وثيابه لم تبلى الثوب لا زال جديدا النبي عليه الصلاة والسلام عنده سنوات فقط كان بيننا وثيابه لم تبلى وقد احدثتم ما احدثتم بديتوا ديروا في فقالوا يا ابا عبد الرحمن ما عرفوش نزع النثار قال أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير ما فقال وكم من مريد للخير لا يصيبها كم من مريد للخير كم من إنسان يريد الخير لكنه لا يصيب الخير لأن هذا الخير إنما نصيبه إذا اتخذنا طريق الخير لما نصيب الطريق المنحرف لأصل إلى الخير لا الخير هذا له طريق له سبيل رسله لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا قال؟ انكم يا المخاطب هؤلاء اهدى من امه محمد او مفتتحوا باب ضلاله انتم ما بين امرين اما انكم اهدى من محمد واصحابه عليه الصلاة والسلام وهذا محال واما انكم هذه الثانيه مفتتحوا باب ضلال تفتحوا باب للضلال يقول راوي الحديث فَلَقَدْ رَأَيْتُ هَاؤُلَاءِ الْقَوْلِ يُقَاتِلُونَنَا يَوْمًا نَحْرَوَانَ هؤلاء هم فيما بعد صاروا هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وقاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظر كيف بدأت البدعة صغيرة ثم بدأت تكبر وتتسع حتى استحلوا دماء الصحابة ولهذا القيد هذا أيضاً تعريف البدعة لابد أن نفهم جيدا الالتزام ونفهم أيضا قلنا هي طريقة مخترعة في الدين يعني ليست في الدين وهذا التكفير تكفير الصحابة وتكفير المؤمنين هذا ليس في الدين وهذه البدعة بدأت صغيرة ثم وصلت إلى ما وصلت إليه هذا القيد الثاني أن تكون هذه البدعة مخترعة ما معنى مخترعة؟ أي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وهذا قيد مهم لأنه إن كان هذا العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة إذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هنا نقول هذا شرط مهم وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم التفصيل هذا والقيد الثالث قال تضاهي الشرعية يعني تشابه الطريقة الشرعية في ماذا؟ في الوصف وفي الأثر في الوصف وفي الأثر ما هو الوصف؟ الوصف الزمان المكان العدد والهيئة والأثر هو الأجر والثواب يعني أنه يرجو بهذا العمل الأجر والثواب يرجو بفعله هذا المبالغة في التعبد لله عز وجل من أجل أن يرانه الأجر والثواب كذلك كما تقدم في الوصف إنسان يأتي إلى عبادة مشروعة فيتصرف في هذه العبادة المشروعة في عددها أو في هيئتها أو في زمانها أو في مكانها إنسان يحج بحج عبادة يحج في غير أشهر الحج هل الحج صحيح؟ ناطق إنسان يعمل عملا إنما شرع في وقت محدد مثلا أمر الله سبحانه وتعالى في الأضحية أنو ضحي بهيمة الأعناق مثلا هذه عبادة أنت تتقرب إلى الله عزوجل بهيمة الأعناق وهي الإبل والبقر والغنم شأنه ومعيزها يأتي إنسان يقول لك أنا أضحي بفيل يعني أضخم منهم جميعا لأنه أكبر فهل نقول هذه يقول لك أنا أتقرب به إلى الله نقول هذه عبادة باطنة ويدعو الناس إلى ذلك نقول هذه من البدع فإذا تعلق الأمر بالعدد أو بالهيئه المعينة كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة الدرس المقبل كذلك إذا تعلق بالزمان إذا تعلق بالمكان هذا سيأتي إنسان مثلا يطوف بغير الكعبة معنا في الطواف عبادة لكن أين يكون عبادة في مكان معين؟ كعبة. فإذا جاء وأقو... وقال أنا نطوف بصيري فلان ما معنى هذا؟ هذا عبادة تضاهي الطريقة الشرعية في, ماذا؟ في مكانها نقول هذه العبادة باطلة وهي محدثة وقد تكون شركا لأن المنافات بهم قد يكون شيء بدعة ويكون شركا أيضا وقد يكون بدعة فقط لأن هذه البدعة مراتب كما, المع... كما, هي... كما هو الحال في المعاصي المعاصي منها ما هو كفر منها ما هو كبيره منها ما هو من الصغائر كذلك هذه البدع وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في المجلس القادم إنسان إذا ارتكب بدعة وهو يجهل أنها بدعة فلا إثم عليه هذا لا يؤثر لا يكون آثما إذا كان جاهلا لأن الجهل من الأعذار الجهل من الأعذار إنسان. لكن إذا بين لهم بأن هذا العمل بدعه فحينئذ اطعمت عليه الحجه الجاهل بالشيء هذا لا اثنى عليه انا اكتفي اظن الوقت سبحانك اللهم وبحمدك شاء الله اله إلا, الا انت استغفرك واتوب الي كان يعتذر اليوم ما كان عندكم اسئله حصان مقبله ان شاء الله